الوحدة الثالثة الدين والمجتمع الدرس الأول المواطن المثالي واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك المواطن الصالح حب الوطن مصلحة الوطن الدفاع عن الوطن